Bismillahi r-rahmani r-rahim. Hammin. Tanzilu min ar-rahmani وَنُزِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَفِي وقر آذَانِنَا وَقُرْءَانٌ مِّن كحجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما انما الهكم إله واحد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 رب العالمين ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها اقوات في اربعه ايام سواء للسالين ثم استوى الى السماء هي دخان فقال لها فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين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 لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا فَمُوتُوا فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا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 129-وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم بِمَا بما كانوا يعملون 120-وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنققنا الله الذي أنققنا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 129 بِرَبِّكُمْ ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 120-فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين 121-فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن وَقَ يَبْنَا لَهُم قُرنَا أَخَزََنُلَهُم ماَا ضَيْنَأَديهم وَماَا خَلْفَمْ وَحقَق عَلَْهم القَوْلُ فِي أمَ منِ قَد خَلَتْ مِنْ قَدرين مِنَ الجّ والْإِز إنهُ كانَوا خاسِرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوف فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذي اضلانا من الجن والانس من الجن والإنس ننجعلهُماَا ت تحت أقد نجعلهما مِن نجعلهُماَا تحت أقد مِن لكَُ منِنَ الأسفَلين إِ الذي نَقالوا وَبُونَ الله ثمُ مسْقام تتَنَززل عَلَممَلائكَةُأَللا تَخَافُ وَلا تَعْزَلوا وَأَابِشِعُوا بالِالجََّة التي كُم تُعَون نَحْنُأَْؤك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 الذين صدروا وما يلقوا الا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وَمِنْ آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله, لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ يُسَبِّحُونَ لَهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهُمْ لَا يَسْهَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الماء 16- إن الذي أحياها لنحيي الموتى إنه على كل شيء قدير 17- إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ إ الذيذينَ كَفَعُوا بِالذِكْرِ لَما جَ أَهُمْ وَإِمنهُ لَكِتابٌ عزيز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 معجٍ وعربي كل هو للذين آمنوا لا يؤمنون فيه آذاهم وقر هو عليهم عماء اولئك ينادون بعيد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 لِلْعَابِدِينَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَابِدِينَ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ وما وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ وما وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ قَالَ كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن نَّسَهُ الشَّرُّ فَيَأْوُسُ قَنُوطٌ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَذَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَإِنَّ لَدِي عِندَهُ لَحُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ 124. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه مَسَّهُ مسه الشر فذو دعاء عريب 125. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد 126. سنريهم آياتنا في